وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ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 وقال الله إني معكم لأن أقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وآمنتم برسولي وعذرتمهم وأقرضتم الله قرضا حسنا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 فعف عنهم وصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إننا صارا أَخَذْنَا ميثاقهم أخذنا ميثاقهم فنسو حظا مما ذكروا به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 وَلِلَّهِ ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل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 لَئِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَنَا أنا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي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 إنه من قتل نفسه بغير نفس أنه من قتل نفسه بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا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 بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاؤ بما كسبا جزاؤ بِمَا كسبا نكلا من الله والله عزيز حكيم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 يغفر لمن يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر لا يحزنك الذين يسرعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعوا للكذب سمعوا لقوم اخرين لم ي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 فلا تخشوا الناس واخشوه ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكوا بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون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 وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُوا بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ أَهُوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍ جَعَلْنَا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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْ مَالَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَرُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِهِ يا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالْنَّصَارَىَ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 وَلَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ هُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا نَادَيْتُمْ لِلَ اتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبًا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 وقالت اليهود يا اللَّهِ مَغْلُولَهُ قُلْتَ أيديهم ولُعِنوا بما قالوا بل يداهم بسُوء قتاني وافق كيف شاء ولا يزيدن كثيرا مِنْهُمْ مَا وَزِلَ إلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغِيانَ وَكُفْرًا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 الكتاب لا تغنوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من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 إذا متقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وأمنوا ثم اتقوا وأمنوا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبلغنك الله بشيء من الصيد تناله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 a B B B B B A behavi solved.ーブיתak vale chamado problemas.� gehört. horrible. vale. wah it's is. Is. little. drie. one. السماء أزل علينا مايدا من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا تكون لنا عيدا وآية منك وارزقنا ورزقنا خير الرزقين. قال الله إني منزلها عليكم. فمن يكفر بعد منكم فإنني أعذبه عذابا. فإنني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين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 ما توفيتني كنت أن ترقى بعليهم كنت أن ترقى بعليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم I'm